أقسام الصلح في الإسلام والصلح في الإسلام على ثلاثة أقسام أما الأول الصلح على الإقرار هو أن يدعي شخص على آخر حقا فيقر له المدعى عليه لا ينكر عليه حق ولكن يصالحه على هذا الحق بأن يعطيه شيئا بدلا منه أو كذا يعني رجل قال لي عليك ألف ريال أو ألف جنيه. قال نعم حقا لك لقد ما معي ما أفعله تأخذ هذا بدلا منه يقول نعم يبا هذا اسمه صلح على الايه على الاقرار ثانيا الصلح على الانكار ان يدعي شخص على شخص فينكر المدع عليه فيصالحه باعطائه شيء ليترك دعوان ويستريح من الخصومة ان يدعي شخص على اخر فينكر المدعى عليه ثم يصالحه على شيء ليطرك ماذا الخصومة والدعوة يقول لي عليك ألف جنيه يقول اسمع انت عايز ايه خج مئة جنيه وانصرف يصرف عن ماذا عن الخصومة واللجاجة بمئة ولم ايه ولم يثبت له حقا في الألف يبا هذا اسم صلح على ثالثا الصلح على السكوت أن يدعي شخص على آخر فيسكت المدع عليه يبا السكوت المدع عليه لا يعد ماذا لا يعد إقرارا فيصالحه بشي حتى تسقط الدعوة ويطرك الخصوم. فصل فقه الصلح فقه الصلح أولا مسألة الأولى الصلح واجب ديني لقوله تعالى وَلْتَقُمْ منكم أُمَّةٌ ها يدعون إلى ويأمرون وينهاؤن عن ولا شك أن الصلح داخل في هذا قلت والصلح داخل في هذا العموم لأنه من الأمر بالإيه بالمعروف ومن الدعوة إلى الخير وكذا قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنك وتؤمنون بالله ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن فسادات الدين الحالة لماذا للدين ثانيا مواثقة المصالحة لشرع الله عز وجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين من بين المسلمين إلا صلحا ماذا حل حراما أو حرم حلالا ولقوله عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام يشترطون ما ليس في كتاب الله ألا إن, ألا إن كل شرط ليس في كتاب الله باطل إلا شرطا ولو كان مئة شرط ولو كان مئة شرط ثالثا يبقى أولا الصلح واجب ثانيا ها؟ أنه قائم على ماذا على شرع الله لأنه لا يجوز التحاكم إلى غير ماذا شرع الله ثالثا أن الصلح قائم على المسامحة كما وقع في قصة في كعب بن مالك مع ابن ابي حذرة لما اختصم في الدين فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهما خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهما وقد ارتفعت ماذا اصواتهما فقال لكعب ابن مالك ضع الشطر من دينك, من دينك ضع الشطر من ماذا الشطر يعني النصف يعني انزل له عن النصف من دينك ثم قال لابن ابي حضرة قم فاقضيه يبا حصلوا هنا من الطرفين وفيه نص على مسامحة الطرفين فاما احدهم سامح في ماذا في نصف الدين واما الاخر سامح في ماذا في الزمن او قولوا قم فاقضيه يعني الان في اشارة ان وقت السداد ايه لم يحل بعد صحيح يبقى هذا أصل يقوم عليه الصلح ولذلك لو دعيت إلى بين رجلين عليك أن تبين لهم هذا ليه أصل تمام قلت وهذا يلتقي مع أصل شرعي من مكارم الأخلاق وهو خلق ماذا خلق العفو والمسامحة ولذا قال تعالى في كتابه الكريم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده أدعى في مسألة طلاق المرأة المعقود عليها إلى ماذا؟ إلى مسامحة فتسامح هي فتنزل عن المهر كله أو يسامح هو فيعطيها المهر إيه؟ كله مع أنها لا تستحق إلا ماذا؟ إلا نصف المهر وأن هذه المرتبة أكمل كيف أكمل؟ لأن الآية قالت إيه؟ وأنت أقرب للتقل يبه هذا أصل الأصل الرابع الذي يقوم عليه الصلح رد المظالم إلى أهلها إلا أن يعفونا يبه ليس للقاضي أن يلدم بماذا بالعفل صحيح إنما القاضي يحكم برد المظالم إلا أن يعفوه ماذا صاحب الحق رد المظالم الى اهلها الا ان يعفون وذلك لامر الله تبارك وتعالى برد الحقوق والأمانات الى اهله يبا هذه اربعة اصول يقوم عليها ماذا الصلح. مسألة أهمية الصلح. أول أهمية له واحد فيه دفع لمفسدة طول فترة التقاضي وما يتبع عن ذلك وما يتبع عن ذلك مماذا؟ من ماذا من إقراءات التقاضي من الإنفاق وبذل الجهد طبعا كل ما طول فترة التقاضي كل ما يحصل إنفاق المحام يقول والعزي... عايزين مئة جنيه لأمين السر عايزين نصور مش عارف كذا بمئة جنيه ويتصلت كل يوم على ماذا على أموال وما يتبع ذلك من بجل الجهد كل يوم في قضية القضية أجلت القضية انتقلت إلى دائرة أخرى طعن في هيئة المحكمة كيف هذا يؤدي لطول فترة التقاضي وما يتبع ذلك من مثال ثانيا أنه خفف من حدة المنازعات. فعلاً، كم من امرأ كان بينها وبين زوجها من نزاع أدى بهما إلى ساحة الاه، واشتد النزاع بينما لما جلس في الصلح والتحكيم الودي ماذا حصل؟ انت هذا الال يخفف من حدّة ماذا النزاع ثالثا كما فيه من المحافظة على أسرار الناس مصالحة تحكيم الود في حفظ على أسراره أفضل من أن تتداول في ماذا في المحاكاة فرحة الصحافة بهذا حتى أنشأ صوفا متخصص لهذا الحوادث والقضايا شنتنشر ماذا فضائح الناس على الناس مما يؤدي إلى, ت... إلى... إلى زيادة ماذا؟ خصومة وحدة النزاع سادسا ولا كام رابعا إحياء السنة لأن أكثر النزاعات والخصومات اللي وقعت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم انتهت بماذا؟ انتهت بالصالح لم تنتهي بالتقاضي ده أول قاضي عرفه المسلمين كم في عصر من؟ عرفه المسلمون في عصر عمر عصر عمر اول ما انشئ نظام القضاء انشئ في عصر من يبا شوف الاقضية كلها كانت قائمة على عهد رسول الله عليه وسلم على نظام ماذا المصارح فعلا وليت هذا النظام يعود خامسا كما في التقاضي من الاساءة الى سمعة المسلمين وضياع الحقوق وإهدار الأموال فعلا امرأة تظل سبع سنين كاملة معلقة في المحكمة لا هي زوجة ولا هي مطلقة إهدار حقوق طبعا وإهدار أموال وإساءة إلى سمعة المسلمين واضح مشألة ما يقوم عليه نظام الصلح؟ كيفية الصلح او المرجعية في الصلح؟ لشان نحكم في المصالحة بما نحكم اولا احكام ومبادئ الشريعة ما نفرق بين احكام ومبادئ الشريعة لمسألة مهمة جدا احكام ومبادئ الشريعة في فرق بين الاحكام المبادئ اللي هي اللي قواعد العامة التي قامت عليها ليه زي دفع الضرر، تمام زي دفع ماذا الدرر دي قاعدة عامة صحيح من القواعد الشرعية قاعدة مثلا العجماء جرحوها جبار قاعدة عامة واضح لان في مسائل قد لا توجد لا احكام صريحة في في الكتاب والسنة فنرجع في الحكم لمبادئ الشريعة العامة ثانيا نصوص القانون العام على شرط ماذا ألا يخالف الشريع لأن يمكن لولي الأمر أن يشن قانونا في بعض المسائل التي لم يتناولها الحكم الشرعي يعني لو اثنين تنازع إليك في خصومة في حادث سيارة سيارة صدمت بسيارة هنا ما في مرجعية في القانون ما في هنا مرجعية في حكم صريح شرعي حتى تنزل الخطأ هتنزل الخطأ على من الذي خالف قواعد المرور هو الماذا المقتل يعني ماشي خطأ هذا الشارع طريق واحد وهو ماشي ماذا طريق المعاكس يبقى هو اللي علي الخطأ واحد تجاوز السرعة فصدم مثلا سيارة اخر يبقى هو اللي عليه واحد ركن في الممنوع فسيارته مثلا اضيرت ليس له حق ليس له ماذا حق يبقى يرجع الى ماذا لان في وجه في الشرع لمثل هذه التشريعات تعلمون ان عمر نظم طرقا خاصة لمن للنساء يبقى يدل على ان قانون المرور له اصل فين النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء عليكن بماذا بحفات الطريق ما هو ده قانون ايه قانون مرور نظم مرور الناس فين في الطرقات يبقى اذا ده مرجع في اثبات الحق وفي تحديد الخطأ كما لو اختصم اليك في حادث فترجع الى احكام وقانون ماذا المرور في هذا الباب واضح يبقى ثالثا العقود والاتفاقيات على شرط انها لا تحل حراما ولا تحرم حلالا ان عندنا قاعدة المسلمون عند شروطه. اتفق أن على شروط معين وأخال يعني جي مثلا اختصم ولي امر وزوج انا عايز زوجتي انا عقدت عليها ورفض البناء نقول له تعالى اشترضتم ماذا انا اشترضت عليه البناء آخر العام يبقى نعتبر ان هذا الشرط ايه نعتبره ملزما فلا جزه ايه البناء هذا الوقت لانه اتفق معه على ماذا او انه اتفق عليه لا بناء الا ان تحصل على ايه على شقة بمكان كذا باساس كذا فجاء يقول انا اريد زوجتي انا عقدت عليها لا بينكم شرط يقول البناء على شرط ايه كذا تمام. رابعا الأعراف والمستندات والوشاء الأعراف والمستندات والوسائق يرجع إلى العرف كما في مسألة مهم رجل مات وترك ولده في الشق الإقاري أصبح الآن وضع عام وهذا الوضع العام أخر أن عقد الإيجار يمتد لمن إلى المقيم حال وفاة المؤجر على شرط أن يكون ماذا قريبا من الدرجة الأولى على شرط أن يكون قريبا من الدرجة فيمتد عقد الإيجار له إيبا لا يجوز لصاحب البيت أن يخرجهم لأن صار هذا عرفا وقانونا محكم قولنا المسنادات والوسائق خامسا شهادة الشهود لابد طبعا في الخصومة ان يرجع في الصلح الى ماذا الى شهادة من الى شهادة الشهود على شرط توفر الشروط الشرعية في هؤلاء من شهود. يعني ما يقبلكش واحد اخوه عشان يشك صحيح او ان يأتي لك بمن لا, إيه؟ لا يصلح للشهادة ممن عرف عنه من عادته ماذا الكذب والفسق والفجور خامسا الخبرات السابقة وحالات المس سادس الخبرات السابقة وحلات المسل الشروط الواجب توافرها في المحكم واحد أن تتوفر فيه الأهلي وذلك لقوله تعالى فابعثه حاكم نفظة حكم فيه أنه أهل لهذا الموقف ثانيا أن تنعدم مصلحته في الأمر يعني ما ينفع أن يحتكم الرجلان إلى ذيئة للزيم الصحة في الأمر صحيح لابعاد شبهة ماذا نعم ثالثا أن يكون من أهل الخبرة لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر رابعا أن لا يكون ممنوعا من التحكيم شرعا أو عرفا خامسا أن يكون أمينا وصادقا هل يكون ممنوعا من التحكيم شرعا أو عرف واضح كأن عدالته قد جوره وعرفا كأنه عرف في الناس أنه يحكم بماذا بالهوى لا بشرع الله فاشتار هذا في أنه لا يحكم بشرع الله أم هني عشان مسؤولي أنا أنتهي من هذه المشهد قواعد هامة في مسألة التحكيم. ما قلنا أن يكون أميناً وصادق وصادقا وعفيفاً. لأنه يكد في الصفات النفسية وخلوقية تمنعه من الجور فيه. في لأن لو مش عفيف، ممكن يأخذ المال ويحكم لمن يعطيه. واضح؟ لو مش أمين، مش هيكون أمين على حقوق من. قواعد هامة في مسألة الصلح. قاعدة الأولى. الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة. قاعدة الثانية سرية البيانات والمعلومات التي تدفع إليه من أطراف النزاع. ثالثا سرعة إنجاز اجراءات التحكيم. رابعا تمتع طرفي النزاع بالاهليه تمتتع طرفي النزاع بالاهليه خامسا الملاءمة في تنفيذ اجراءات التحكيم يعني رجل حكمنا عليه بفض الشركة لكن لا يلزمه بأن يدفع المال لشريكه الآن، لإن فض الشركة عترتب عليه ماذا؟ إن لا بد من ماذا؟ أن رجل يأخذ فترة زمنية لاستطيع إنه يجمع الأموال وللاستطيع أن يفض النزاع وأن يجري الجرد وأن يجري كذا، يبقى لا بد إن إجراءات التحكيم تكون ملائمة؟ إذا أردت أن تطاع فأمر بما استطاع كما يقال، أخيراً. استفاء وسائق وأوراق التحكيم لازم عشان يحكم يستفي كل الوسائق وأوراق التحكيم عنده. نعم يعني ما يجيش يحكم بين واحد سفيه واحد عاقف السفيه له دعوة ما له دعوة تمام قرارات التحكيم ما يشترط في قرارات التحكيم أولا أن تصدر بعد مداولة كاملة وتاملة ثانيا أن تصدر بأغلبية ثالثا مثال ما صدر بأغلبية لما يقول فبعثوا حكما من أهليه وحكما لو اتفق الاثنان على حكم واحد يبقى في اغلبي لو اختلف يطلب مرجحا ثالثا مبادئ الشريع رابعا مكتوبة ومؤرخة وموسقة بالحجج خامسا مواعيد تنفيذ القرارات يعني انت ألزمت رجلا بدفع المال الآخر من أصول التحكيم أن تلزمه بماذا بمواعيد لأن هذا من الفصل الخصومة لكن لو لم تلزمه بمواعيد بقيت ماذا الخصومة ايه معلقة واضح طيب قلسة التحكيم ويراعي ويراعي المحكم في جلسة التحكيم الآتي أولا أن ينصح المتخاصمين بماذا بالصلح تقول تعالى والصلح خير أن يبين لهم عاقبة ذات البين ثالثا أن يطالبهما بقبول التحكيم وأنه أقسر الطرق إلى الحق فعلا يعني في بعض الأحيان لما أدعى للتحكيم لابد من بين هذا وأن تحذر الطرفين من اللجوء إلى ماذا إلى القضاء لأسباب ماذا تتعلق بطول فصل تقاضي وتتعلق بإنفاق الأموال وكذا رابعا بيان معالم الأخوة او اصول الاخوة من اصلاح ذات البين والمسامح رابعا تحزير الطرفين خامسا تحزير الطرفين من الظلم وأغز حق الاخر بماذا بالباطل. طيب بهذا يكون قد انتهى الباب وتعالوا بنا الى امشلة تصبيقية في التحكيم والمصالح الودية المثال الاول نعم لا شك طبعا نعم المرجعية في الأحكام حتى لو كان يسبب إيه؟ ما احنا قلنا العرف ملزم شرعا أم لا لا نعتبر بوجود ضرر على طرف أم لا المهم إن هو حكم شرعي، نعم يجوز التحاكم لأي على شرط على يخالف الشرع نعم لكن اذا اقره السلطان صار ملزما لو اقره السلطان صار ملزما للطرفين لانك اقرار السلطان لما يجرى الان في الصعيد من اقراء المصالحات الودية بين المسلمين في قضايا الصعق وتعتبر ملزمة بدليل حضور نائب السلطان ايه عنه في هذه الجلسات يبا اذا اقره السلطان صار لا حكم ماذا حكم القضاء تعرف هذا ماذا درست في القانون انت؟ موجود عندك في القانون ان في الصلح الودي ملزم لو مضى على قرار بينهما على الالزام واحتكم الى القاضي يجوز لأحدهما ان يخرج ورقة الصلح الودي ويقول تصالحنا على الف جنيه ولم يعطيها اياه القاضي هنا مش هيعيد الحكم وينقضه الا اذا كان فيه صغرة في, في الحكم او اذا كان فيه خطأ اما اذا يكن فيه من خطأ القاضي يخره ويلزمه بهذه الألف يبقى اسمه صلح ودي طيب نقول أمثلة المشكلات الزوجية المشكلة الأولى مشكلة الهدايا بين قصين الشبكة كيف يمكن الفصل في هذه المشكلة خطب رجل امرأة وقدم لها هدايا وشك ثم حصل فسخ للخط بما تحكم ها فض هذا هو فعلا أصل لإن ما يستهلك تقر العادة شيئا فيه إن هو ماذا يعني الأطعمة والملابس وكذا العادة بتقر إن هذا إيه في تسامح لإن ما قدمت لك كذا إلا لتأكل فهذا في تسامح هذا أول ثانيا ثم ما كان من الهدايا ما كان هو بقصد الخطبة أو بقصد العقل فأكون, فأكون ذلك إلا يعني ما دخل في معنى المهر يعني ألزم به إلزاما سواء كان الإلزام صريحا لما زاب يخطب قالوا له إن عليك شبكة بقيمة ثلاثة ألاس جنيه يبقى هنا صارت الشبكة إيه داخلها في معنى المهر لأن عليها شرطا او كانت المشارطة ضمنية بمعنى ذهبت معه الى الصائغ ولا يجوز طبعا واهلها ثم ماذا فعل عند الصائغ قالت انا اريد هذا واريد تلك فدخل هذا في معنى الالزام ثالثا تأخذها المرأة هذا فعلا الفصل في قضية الالزام المشكلة الزوجية في معنى رب ومشكلة في الشبكة والهدايا نبناقول ويفصل في تلك المشكلة على عدة أسس الأساس الأول ما كان مستهلكا من الهدايا لا حق للطرفين فيه ما ممكن هي تقدم له أيضا صحيح ما كان مستهلكا من الهدايا فلا حق للطرفين فيه لأنه جرت العادة على التسامح والعفو في هذا الباب والحديث الراجع في هبته فالكلب يرجع في ماذا؟ في قيئه ثانيا اذا كانت الهدية فيها مشارطة سواء كانت المشرطة صريحة او ضمنية سواء كانت المشرطة صريحة او ايه او ضمنية وصورة المشرطة الضمنية وصورة المشرطة الضمنية كانهم ذهبوا معه الى الصائغ فطالبت بشياء اشياء بعينه فدخل كل هذا يدخل في معنى الايه في معنى المهر فترد هذه الهدايا عند فسخ ماذا الخطبة الى الزوج او الى الخاطب واذا كان من عقد ها يرد ماذا نصفه يرد نصر ثالثا وإن لم تدخل الهدية في صورة المشارة البتة فكأنهم لا يلزموه بها وهو ألزم نفسه فهي هدية ليس له الرجوع ليس له الرجوع فيها ومرد الأمر إليها هي في ردها أو الاحتفاظ بها فرع طب هذا أنهم أقاموا يوم الخطبة حفل فأنفقوا فيه أموالا ضخمة كأن رجل جاء فخطب البنت ولما جاء فخطب البنت أقاموا حفلا على شرط أن يكون حفل الخطبة عندهم وحفل إيه العرس والبناء عليه فأنفقوا في هذا الحفظ آلافا آه قل لا يرد حيثيات الحكم طب ما اشترتوا علي في المقابل يبقى فصار هذا في مقابل ذات هم ولو كان في هذا العرض والحافظ من الأمور والمنكرات الشرائية ولا ضمان في ألات الله والغناء والترب م? قل آه. إذا كان الفسخ من هو يتحمل وإذا كان الفسخ من جهتهم هم يتحملوا هذا وجه فعلا وأساس قول لأن هو الذي أغرمه فلما فسخ يجب ماذا يجب ماذا دفع, دفع الغرم والدرر فعلا هذا وجه وأساس في الحكم لكن مع استثناء ماذا ما كان من جهة الحرام لأن هذا لا يجوز الحكم فيه بالتحويض كآلات الطرب أو الغناء أو العرس أو كذا غيره لا ماشي ما التقدير هذا إلا تقدير نرجع إلى العرف فلو تنازعوا في التقدير قال أنا أنفقت ألفا وقال لا هذا ما أنفقوا إلا ثلاث مئة هنرجع إلى تقدير من العرف وزو الخبر شخصنا ليه من أشبتنا الأمر بإجراء يعني كأن أهل العروس الزمن العريض أنه هو, هو فرصات أنه هو يعني في حفلة فدخل في ذلك معنا محر. هذا وجه ممكن يقول طيب نقول فرع ويرجع في هذا التحكيم ويرجع في هذه المشكلة او هذا النزاع الى عدة اصول الاصل الاول بالنظر او باعتبار الفاس التارك للخطبة فهو يغرم ثاني إذا كان في هذه الحفل من المنكرات الشرعية من الغناء وألات الله فهذه لا غرامة ولا ضمان فيها ثالثة ويرجع في هذا الأمر إلى سورة الإلزام كأنه ألزموه بحفل عند الخطبة على ان يلتزموهم بحفل عند العقد فعندئذ يقول الحكم هو تنصيف للنهاب ان احنا ما عرفناش من التارك وحصلت مشكلة وكانت ترك بسبب ماذا حكم خارجي قال لا ما تصلحوا لبعض هنا نعمل ايه في المصاريف يرجع الى هذا المعنى اللي هو معنى ايه تنصيف رابعا وان لم يكن فيها من الزام فالذي تطوع بها هو الذي يغرم المشكلة مشكلة الزوجية الثانية مشكلة خروج المرأة من بيت زوجها الى بيت ابيها اكتب بين قوسين النفقه امراه خرجت لبيتها بيتها باقامت اشهرا ثلاثه اشهر شهرين بما تحكم هنا في نفقه نفقت لا نفقة لها. لها لا نفقة لها لا نفقه نعم اما لو يبا الجواب على التفصيل لكن بقيت مسألة نفقة من الولد نفقة الولد لا تسقط بحال هي واجبة عليه لأن الولد لا إرادة له في الأم إلا أن يكون كبيرا عاقلا فخرج مع أمه هذا لا نفقة له لكن الصغير الذي لا يعقل هذا نفقته ماذا طيب نقول وهذه المشكلة تقوم على عدة أصول أو أس الأول إن كان هو أخرجها فهو الذي أسقط حقه في الوطء فلا يسقط حقها في ماذا في النفق ويحكم لها بنفقة ماذا المث لأنها بالنتنازع في النفق أبوها قال أنفقت عليها في هذه الأشهر الثلاثة ألف جنيه قل لا ده هي في بيت لا تنفق أكثر من ستماء ماذا نفع أن نحاكم قبل من؟ نرجع إلى نفقة المثل واضح؟ دي مسألة هم الذين أسقطوا النفقة وحقوهم وأسقطوهم تمام؟ لكن أحب الكلام في ف... فيما إذا طالبوا به وقد دعيت الى هذا لان احيانا مشكلة بتصل الى الاف القنيهات يكون يتركها في بيتها لها سنة تمام طيب ثانيا اذا كانت قد خرجت هي بارادتها مسقطة حق زوجها عليها في الوطن سقط حقها في ماذا في النفق ثالثا نفقت الولد على على ماذا؟ على التفصيل فإذا كان صغيرا لا يعقل وخرج مع أمه فنفقته لا تسقط بحال أما إذا كان كبيرا فأطاع أمه في معصية أبيه شقت نفقته بالعقوق نعم كبير كبير وهو كبير استغفر الله مشكله النفقة الزوجية يعني مشكلة النفقة تنازع الزوجين في قدر النفقة الواجبة. ها ماذا نفعل في هذه المشكلة؟ نفق. طيب. ماذا نفعل؟ منعشة مع الله. غيره. آي بلا بدّا رجوعي للعصر إعصار الزوج ويساري. هابنات نازع قالت يعطيني ثلاث والرجل لا يملك إلا هذه الثلاث مئة يبى يجب عليها أن تعيش هي بأولى أن أن تطالب بقدر زائد فوق هذا نعم غير طيب ماذا ما سبق يبى نقول وتقوم هذه المشكلة على أساسين أو أصي أم الأول الرجوع الى العرف في تحديد قدر النفقة الواجبة للزوجة كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خذ ما يكفيك والدك بالمعروف ثانيا الرجوع الى حال الزوج من الإعسار واليسار المشكلة الرابعة الوقت ضيق علي باركما فيكم هذا اليوم فعلا احتملوني وكما احتملكم المشكلة الرابعة النزاع على شقة المؤجر المتوفى يعني مات رجل عن بعض ولد خمسة او ست ولكن اربعة من هؤلاء الخمسة كانوا مقيمين خارج البيت و الخامس كان مقيما حال الوفاة تستحق الشقة اليمانية قل يرجع الى العرف غير كما سليمان كانت كيف القرينة هنا هو الذي هو أولى به، ها؟ هتحكم على أساس البر؟ يبقى إذا لو قلت بهذا يا رجل انتظر علي لو قلت بهذا لألزمتك بجواز وصية الأب لبعض ولدي بالزيادة على الآخر، لعلت ماذا؟ البر؟ نعم، إيه؟ تحسب كإرش؟ أمم، غير. مم. لم يأتي طيب غير الشراء والعصار يعني لا ما ليس معتبرا هذا الحقوق ما تتبع هذا يعني أنا دلوقتي ورست أبي و و وأما ما عندي مال وأخي ورسه وعنده ملايين نفرق بيننا في الإرث دي مسألة أخرى أنت تقول في المصالحة هنا طبعا أنكم مقيمون في بيوت وهذه البيوت كذا وعندكم كذا يبقى دعوها له ده من باب المسامحة لكن لم يرضوا منك بهذه المسامحة لأن حيانا تقول الشقة غالية جدا لأننا دعيت في مشكلة قريبة الشقة تجاوز ثمنها ربع مليون جنيه تباع ولماذا تباع ها؟ <تصفيق> لا ما لا ما له اعتبار هذا انه ينفق او لا ينفق كل في نعم هذه نصف إجابة. اين النصف الاخر لا اول رجل لا لا ماشي احنا احنا مقرين ان هو يقيم لكن المشكلة الثانية بقى هو نصف اجابه فعلا ان هو يصبح يقر له نقر له بالحق بقرينة ماذا الإقامة والمكس وكذا واضح وبقارنة اقرار صاحب البيت والعرف العام الى اخير لكن اذا جاء يا بيع هنعتبرها ارسا سيقاسمونه الارس ولا نعتبرها للمقيمين فقط هذا هو الجواب مم. طب هنا هنا المال الذي وجد هل وجب لذات العين أم وجب لخروج هذا المؤجر لا ما يجيب أحد بغير إذ وإلا أغلقت الباب ها لو قلنا أنها تجيب هذه الأموال لذات العين يبقى لهم الحق في ماذا لكن لو وجب المال لخروجه يبقى صار المال لمن لا وهو هم شفت أنها مشكلة ما قلنا ان احنا اتفقنا هو لو الحق في الإقامة قولا واحدا لا تكلم الان عن خروجي لان الشقة التي كنت تكلم فيها الان انما المشكلة كانت قائمة على ماذا مش على الاقامة بل العكس الاخوة قالوا يقيم فيها بلو بل اوصع ان يدفن فيها فسنتفنوا فيها لكن المشكلة قائمة على ماذا على انه بيبيع تمام هو الان يبيع هل يصير لهم الحق باعتبار انها إرض ام يصير له هو الحق باعتبار ان المال هنا لسبب إن هو سبب ماذا خروجه نعم أصلاً من خروج أصلاً لا, يجوز وهو ما لا من قال لا يجوز انتظر انتظر عند عند عند وجود مصالحة بينهما يجوز أنا على ما لا. أو بالوطأ أو بالوطأ. لا لا لا على مصالح بينهما لأنه هيخرج وحيترك حقه في ماذا فيجوز أننا أعوضه بما يكون بيني وبينه من ماذا نعم نحن ننكر أنه هو يشارطه هو يشارطه على التوظبات التي أقامها فعلا وعلى الإصلاحات لكن لو شارطه فوق ذلك لا يجوز لكن لو حصل مصالحة يعني المؤذي صاحب البيت هو الذي جاء قال له أنت تخرج وأنا أعطيك مئة أنا أعطيك ألفا انا اعطيك مليون يبقى في هنا ايه مصالح يجوز له ان يأخذ فان طبنا لكم عن شيء منه فاكلوه هو طابت نفسه يا اخي انا اتكلم عن قضية اخرى لسه هنيجي على قضية الخروج من الشقة والمشارطة دي دي مسألة اخرى انا اتكلم الان ان صار له الحق في الاقامة فجاء يبيع هذا المقيم هل يشارك الورثة ام لا يشاركوا الورثة فيسخد حقهم في المال نعم ايقار الشقة خمسة جنيه تعلم هذه مشكلة الان اصبحت مشكلة حياتية لانها موجودة ودعيت عشرات المرات للفصل في مثل هذه القضية من تستحق له ماذا الشقة وأنا أتكلم عن مسألة لأن المسألة دي تفضل إلى الخصومة ونزاع آخر ما دعيت إليه قلت لكن الشقة الثمنة لا وصل إلى كم إلى ربع مليون جنيه؟ نعم مم. برضو لم تتكلم معي فيما أريد هو الآن المال المستحق الآن على ذات العين أم على خروجه إذا هو هو في فيه في فيه. تصبح للورث إذا خرج هو بعينه لو... هذا التفصيل ما دليله يعني هذا التفصيل لا دليل أو عليه أوه. أوه. أوه. أوه. أوه. بارك الله فيك هذا, الدل... هذا التفصيل الذي تقول ان انت تفرق بين ماذا ان اخرجه صاحب البيت وان خرج هو هو اصلا لن يخرج الا برضا مع صاحب الايه البيت غير اه صحيح يبقى نقول وال... والجواب على هذه المشكلة او هذه المشكلة تقوم على اصلين اما الاول امتداد عقد الايجار إذا ده امتداد. ما هي ده المسألة هل بيعتبر مؤجر هنا بيمتد عقد الإيجار إليه امتداد عقد الإيجار للمقيم فيصبح مؤجرا ثانيا وعند البيع أو عند الخروج من العين يستحق هو المال وذلك لسببين أما الأول امتداد عقد الإيجار له صار هو المؤجر وألغي العقد ماذا قديم ثانيا أن المال هنا مستحق على الخروج لا على ذات العين فيصبح هو مستحقا له يعني المقيم واحد طيب أنا كنت أفضل في المشكلة بين نساء ولم ينازعوني كما نازعتموني أنت. <تصفيق> طيب المشكلة الخامسة ولا الرابعة أمي البرق المشكلة الخامسة مشاركة المؤجر المالك على المال عند الخروج يعني مؤجر يريد الخروج والمالك قال تاخد. فحصلت بينهم خسومة في المال مستحق هل يستحق للمؤجر هنا شيء أم لا يستحق آه. تجيب على المسألة كلها آه. لا يستحق لا دفع. الذي دفع يعني إذا كان له بقية من خيمة الإجار كأنه دفع مقدم إيجار يستحق قولا واحداً ثانيا، كما <تصفيق> هو له ماله وثانيا ما هو قام بماذا؟ قام بإصلاحات وهذه الإصلاحات لها, إيه؟ لها سمن بدليل أن صاحب البيت لو جاء يؤجر بعد هذا يحاسب المؤجر الجديد على ماذا؟ إصلاحات وحين الإصلاحات تتبع بألاف يعني في رجل ممكن يعمل الشقة بتاعته باب بألف اثنين وانا حضرت مشكلة كهذه قال هذا الباب سمن والف اثنين كيف لا يعوض ولو خلع واخذ معه لغ... ل... لماذا لترتبت على ذلك إيه؟ خسارة لانه سيصبح بلا ثمن بلا واضح لا يمكنه خلع اشياء السيراميك، واحيانا قد... قد يقوم بعمل سيراميك للارضية الشقة هذا السيراميك يتكلف بكم هذا السراميك خل يتكلف كم؟ ها مبالغ ضخمة. يعني أحيانا السراميك ده ممكن يتكلف عشرة آلاف جنيه. وما يمكنش إنه هو إيه ينزع. ولو صاحب بيت له خذه معك لا ما يص لا بد نحكم له بماذا؟ بسمني. تمام؟ لأن الإسلام يمنع الضرف. يبقى نقول وهذه المشكلة تقوم على عدة أصول أو أسس. الأول إذا كان له متبقي من الإيجار من مقدم الإيقار فهو يستحق قولا إيه واحدا ثانيا إذا قام بإصلاحات في المكان يستحق قيمة هذه الإصلاحات بتقدير ماذا أي سعر سعر اليوم إنه استهلكت فاستهلاك وهي ينزل بماذا بسعرها عن طريق أهل الذكر والاختصاص ثالثا إذا تصالح على مال فلا بأس بأخذه لقول الله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه فقلوه هني مريئا نعم رابعا عشان ننهي المثلة فقط ولا يجوز المؤقل أن يشارطه على شيء فوق هذا والله المستعان نعم من اول العقد خلاص المسلمون عند شروطهم طيب المشكلة السادسة أمهلوني حتى أنهي هذا الباب لأنه باب مهم والله مهم جدا المشكلة السادسة مش... مشاكل الشركاء في المال لو حصلت خصومه بين شريكين في التجارة هذه الخصومة على الإدارة إذا نكتب بين قوسين كده على إدارة المال كيف تحكم إدارة المال أنت تحكم على أساس من له رأس المال إيه؟ أقص نعم <متحدث> هنا في بيفرق بين الشركة بعض الشركات وبعض الشركات الشركة تسمى شركة نظامي تكون الإدارة للشريكة نعم أما إذا كان يبقى بالرجوع إلى نوع الشركة على أساس العقد يبقى نرجع إلى أساس العقد. أساس العقد هذا أول أصل تقوم عليه فصل إيه يرجع إلى أساس العقد إذا كان بينهما من نص في العقد سواء كان نصا على ان يندير فلان او سواء كان هذا النص بماذا بيرجع الى نوعية الشركة ماشي. اولا ثانيا هل؟ يعني بقرينة ماذا او نحكم لصاحب الخبرة الاعلى في المجال بانه يدير لما في ذلك من حفظ ماذا المال ولان هذا من باب تولية الامر ايه اهلا شالسا اهلا سكنت في مشكلة قريبة حصل نزاع على ادارة الشركة الشركان يمكن أن مديراً هذا يؤدي الى غرام عليهم فعلا هذا اقتراح فعلا لفصل الخصوم ان يعين ماذا من يدير المكان نعم يمكن أن يكون ما يصلح كيف يصل؟ يا رجل كيف يصل؟ هل يدير احداهم على اشتراط البقر يعني انا يسفي ما ينفع هم اختصم قال انا لي حق في الاداره والثاني قال انا لي الحق في الاداره مم. قلنا هنفرق بينهما على اساس ماذا نفصل بينهما على اساس العقد الذي بينهم. طب العقد الذي بينهم ليس فيه تمام هنفارق بينهما على اساس ماذا صاحب الخبره الايه الاعلى لما في ذلك من حفظ المال ما كل هذا داخل في باب الخبرة الأعلى والمستحق وكذا التداول الإدارة تداول الإدارة سنة وسنة أو أياما وأياما أو, أيام أو أشهرا وأشهرا ماش غير. طب ما هذا قلناه أن, هو أن يحكم لأحدهم على أساس. أنه أعلى خبرة، أنه أوفق في الدراسة، يعني وقت الشركة دي خصوصية، وهذا محاسب والتاني مهندس، فالمحاسب أولا به، ما هذا قلنا، ليش قلنا؟ الأعلى بنسبة رأس المال في الإدارة، هذا وجه فعل، وهذا وجه لفصل خصومة، نحدها له لاو نسبة 80 بالمئة، والآخر لاو نسبة 20، يبقى الأعلى. ما هذا يرجع الى مسألة الخبرة وكذا دا انت لو فصلت الشركة طيب نقول وهذا الفصل يقوم على عدة اصول او اسس الاول ان يرجع الى العقد بينهما او الى نوعية الشركة في التصنيف القانوني ثانياً، أن يُعطى الإدارة أن يُعطى الإدارة صاحب الخبرة الأعلى لأن هذا من باب تولية الأمر أهله فيقدم أحدهم على الآخر باعتبار الخبرة والدراسة والمعرفة وكذلك لا ما ليش هو ما تداولوش الإدارة دلوقتي ما دلوقتي حاب إن هو ما حصل إن أحدوم أدار وربح والثاني جاي يقول أنا أول منه لأن أنا عندي خبرة أعلى فوجدنا إن هذا ربح نبتكلم الآن اقتصاً ما في من يدير ثالثا فين ثالثا تداول الإدارة فإذا لم يمكن الفصل لأحديما بإدارة المكان يتم تداول الإدارة بينهما مع سبار الشروط السابقة رابعا وإذا تساوي في كل شيء كان صاحب النصيب الأكبر هو الأولى بالإدارة في الشركة المشكلة رقم كم السابعة النزاع على جهة الارض حصلت خصومة بين اثنين على قطعة ارض وهذه القطعة ارض فيها قسم في المواجهة وقسم في الداخل ولا يمكن التقسيم بحيث ان كل منهما يأخذوا ماذا ان لو قسمك طوليا لن تنفع بشيء فلا بد ان تقسم ماذا عرضيا فماذا ستفعل لدي والذي ياخذ ال الذي ياخذ هذا وجه والذي ياخذ التي على على الطريق او المواجهه يعوض من الذي ياخذ القطعه الداخليه كانه قدرة الداخلية بمئة ألف والخارجية بمئتي ألف. صار صاحب القطعة الداخلية مستحقا لكم؟ لخمسين ألف. نعم. طب ما مصدرك في هذا؟ بحكم قصة سليمان لما ماذا دخلت الغنم فأتلفت الزرع بما قبى. قضى أن يأخذ صاحب الزرع الغنم وأن يأخذ صاحب الغنم اللي الزرع تمام فينتفع هذا به زمنا ونتفع الآخر به زمنا آخر إذا هذا هو الوجه وإن اختصما في قطعة أرض أيهما يحصل على الأرض المواجهة منها فيحكم لأحدهما على شرط تعويض الآخر على شرط تعويض الآخر بفارق السعرين أو بالفرق بين السعرين فينظر في خيمة الأرض الأولى والثانية ويطالب صاحب الخطعة المواجهة بالفرق بين السعرين المشكلة رقم كم الثامنة القتل بين قرسين القتل الخطر ويحكم في القتل الخصاء على هذه أسس الأول اعتبار كم الخطا الواقع من أحدهم سواء من المقتول أو من القاتل هذا المقتول هو الذي أخطأ من مية ها هل يستحق لا يستحق تمام ثانيًا الاعتبار بالترتيب والقوانين الإدارية يعني ايه يعني هاب انه تجاوز السرعة المقررة او هاب انه افضل ليست معه رخصة خيادة او هاب انه له حوادث مماثلة من قبل تمام يبا هذا يعتبر او هاب انه صار في طرق ايه عكسية او معاكسة او كذا هذا يعتبر في الحكم يكمل ايه يكمل دي واضح الآن إذا يقوم على أساس تحديد كم اللي خطا اعتبار القوانين اللي والتراتيب اللي الإداري المشكلة رقم كم التاسعة القط شبه العام ولا بد من اعتبار فيه نعتبر تحقق العمدية فيه كتربسه بالمقتول ثانيا لا بد من تحقق أن هذا الضرب هو الذي أفضى به إلى الموت لكن هذا ضربه وموته لسبب خارج عن هذا الضرب يبا هذا ليس قتلا ليس قتلا يعني شبه عم لكن لابد من تحقق أن هذا الضرر هو الذي أدى إلى ثالثا من اعتباري القوت في هذا الموضوع إذا كان المختول قد ضرب القاتل أو نحو ذلك المشكلة العاشرة حضانة الأولاد ويحكم في مسألة أو في خصومة حضانة الأولاد على الأسس الآثي الأساس الأول أن الأم حق به ما لم تنكح ما لم تنكح شانيا باعتبار الوضعية الدينية والحالة الإيمانية فإن كانت الأم لم تنكح ولكنها امرأة سوء تمام فعند إذن يحكم لمن يحكم الأب لما في ذلك من تغليب مصطحة من الولد الأمر الثالث اعتبار السفر الحاضن أو بقائه لو أنه سافر سفرا يضيعه كان سافر إلى بلاد كف هذا يسقط حقه في ماذا حضانة. طيب هذه نمازم لبعض المشكلات التي فيها خصومات وأختفي بهذا القدر هذه الليلة إن شاء الله تعالى لنبدأ حديثا عن كتاب في كتاب البينات والدعاوة إن شاء الله تبارك وتعالى في يوم السلساء المقبل بارك الله فيكم باقي أقل من عشر دقائق على المغرب فأنا احتاج لهذا الوقت للوضوء لأجل تنشيط النفس والذهن وصل لهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه السلام.